in Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب <تصفيق> ربنا en تزغ قلوبنا بعد vene, هديتنا وهب لنا من لدنك vene, vene, vene, الوهاب ربنا vene, جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.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 زين لِلنَّاسِ حُبُّ الشهوات مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذهب وَالْفِضَّةِ والخيل الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم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 Allden die zeggen: "O, Heer, we geloven, dus vergeef ons onze zonden en vergeef ons Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimun bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna din 'inda islam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 فَإِنْ حَدُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُلْ للذين أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ يَنَّ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا إِهْتَدَوْا تولوا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاء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 O Allah, maa l'ik al-Mulk, te'at al-Mulk, man tsha' wa tanzir al-Mulk, mim man tsha' wa t'azz man tsha' wa t'zil man tsha' biyadik al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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إِلَّا أَن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى الله المصير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 fanade het وهو قائم يصلي في المحراب aan الله يبشرك om أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلاب وقد بلغني الكبر وامراتي عاقب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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاك وَطَهَّرَكِ واصطفاك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ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 ورسولا إِلَى بني إسرائيل أني قد جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرجم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه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 فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين, الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor hun toekomst en ik wil de collega's bedanken voor hun toekomst en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 O, jah, ahl al Kitab, tegenover een woord, zowel in bijna en bijna, al laat god alleen, al laat god alleen, en فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إِبْرَاهِيمَ وما أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلا من بعده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 إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسكم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَذِينَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ وَكْفُرُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَن تبعدينكم قل إن الهداه د الله قل إن الهداه د الله أي يهتى أحد مثلا 119. ويضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره أولئك لا لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اديم وان منهم لفريق يلمون الفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب Wanneer je een vrouw hebt,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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النَّبِيِّينَ لما أتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم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 الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان en die الله zult والناس اجمعين ze فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 Kulluta, ik ken een heiler, lieveni, is rood, ille, ille, me, harder, me, is rood,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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إِنَّ أَوَّلَ بيت وُضِعَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات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 وما الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يردوكم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته إخوانا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أم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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وجوههم فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 Webe, een viroga bimina lo, wat buri betala hi-mudelmeskana, de nike vi en neumke ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنا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 مَنَّ وَإِذَا خَلَوْا عُضّوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْبِ قُلِ موتوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 بلى إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله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 وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مأفأة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وليمحص اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويمحق الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 wasenjiz al-shakirin, من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أَشْرَكُوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة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 we gaan ervan uit dat we niet kunnen veranderen. We gaan ervan uit dat En dat En رقم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل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 Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum alkitaba wal wa Inkenu kanu min qabl la fi dalanin وما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما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 يستبشرون بِنِعْمَةٍ من اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ استجابوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القرح، لِلَّذِينَ أَحْزَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ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 ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أَنَّمَا نملي لهم خير لأنفسهم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 danektu wat zeiden en zij werden vermoord door de messia's niet oprecht en wij zeggen: vergeet الله عيد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ويتفكرون في خلق السماوات وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إِنَّكَ من تدخل النار فقد أخزيته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 Rabbana, vier lene, zonuwenewel, vier lene, zei, et ine, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet,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 لا rond rond, ketakollou bulled in, fil-bilad. met haar onkondigd,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 وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لِلَّهِ لا لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثمنا قَلِيلًا